س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ر ح ي م ا ق ت ل ن ا حسابهم وهم ف غ ف ل ة م ع ر ض و ن م الاسلاميه يأتيهم من ذكر من ربهم من من محدث ذكر إ ا ت م ع ل ل ع ب و ن ا ي ت م سر اسماء ل الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم ن أفتأتون ج و هذا ا بشر ح ر و أ ن ت تبصرون ق ل يعلم القول ل ربي في م ا ا س و ا ل أ ر ض و ه و ا ل س م العليم ي ع بل قالوا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن اسماء ن الله ا ي ؤ م ن و ى إلا إ رجالا ل نوحي ه م و س ل و ا ع م النابلسي للعلوم ا ا ل ا س ل ا ا ل م ي ن ص د ق ن ا ه م ا ل و ع د ف أ ن ن ج ي ا ه م ومن ن ا ء و أ م ل ك ن ا ا ل م س ر ف ي ن ل ق د أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م ك ت الاسلاميه وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدما قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون لعلكم قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهما لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين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 و موسوعه ن عنده لا ت ك ب ر ن ن ع ب ا د ت و النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ر ن ن ش ر و لو كان ف ي م ا إ م و س ل ل ه النابلسي للعلوم م ا ي ف ع ه ي س الاسلاميه برهانكم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 وقالوا اتخذ ا ل ر ح موسوعه ن ل د ا ب ب ح ا ن ه ا و ن ا ب ه س ي للعلوم بأمره الاسلاميه م ولا ي موسوعه ن النابلسي منهم للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن كفروا ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض ك ا ن ت ا رتقا ففتقناهما و ج ع ل ن ا م ن ا ل م ا ء ك ل شيء ح ي أ ف ل ا ي ؤ م ن ن ن و و ج ع ل ا في ا ل أ ر ض ر و ا ل ح س ن بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا م ح ف و ظ ا وهم عن آ ي ا ت ه ا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر في فنك يسبحون وما جعلنا من قبلك الخلد الخالدون كل م و س ب ح و ن و م ا ج ع ل ن ا ب ش ر من ق ب ل ك ا ل خ ل د أ ع إ و م الاسلاميه خ ل كل د و ن ن ف و و و ت ن ب ل ا ل ش ر و ا ل خ ي ر فتنة وإلينا ت ر ج ع و ن وإذا رآك ي ه غير ربحيه ت خ ذ و ن ك إلا ز و ا ف ه ذات الذي ل يذكر آ ه ك م و ه م بذكر ا ل ر ح م هم ك ا ف ر و ن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 ع موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ت ط ي ع و و ن ردها ه استهزئ برسل م ن قبلك فحاق بالذين س خ ر و ا م ن ه م النابلسي و ه يستهزئون ق ك ل ك م ب ا ل ل ي ل و ا ا ل ن ه ر م ن ا ل ر ح م ن ب ل ه م عن ذكر ب ه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 ط موسوعه النابلسي أفلا و ن للعلوم الاسلاميه شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات إنا كنا مضمون ن و ع ا ل ا ز ي اجتماعي ل ل ق س ط ل ا فلا تذلم نفس شيئا م تذلم ة نفس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 الذين ي خ ش و ن ر ب ه م ب ا ل غ ي ب وهم م ن ا ل س ا ع ة م ش ف ق و ن وهذا ذكر م ب ا ر ك أ ن ز ل ن ا ه أفأنتم ل ا م رشده م ي ه وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أ ن ت م واباؤنا حلال م و ا أ ج ئ ت ن ا ب ا ل ح ق أم أ ن من ا ل ل س ي ن ق ا ل ب ل ربكم رب ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض ا ل ذ ي فطرهن وأنا ع ل ى ذلك من ا ل ش ا ه د ي ن الله لأكيدن أ ص موسوعه بعد أن ت ا مدبرين ف ج ل النابلسي ا ا ك ر ا للعلوم ه م ا ل ي يرجعون ه ق ا س و ا م ي ه لهذا بآلهتنا إنه م ن الظالمين ا ل ق و ا س م ع ن ا فتى ي ذ ك ر ه م ي ق ا ل له إ ب ر ا ه ي م ق ا ل و ا فأتوا به ع ل ى و ن ا ل ن ا س ل ع ل ه م ي ش ه د و قالوا ن أأن فعلت ه ذ ا ب ل م ن ا يا إ ب ر ا ه ي م ق ا للعلوم ب ف ه كبيرهم هذا ف س أ ل ه إن ك ا ن ينطقون و فرجعوا ا إ ل ى أ ن ف س ه م ف ق ا ل و ا إ ن ك م أنتم الظالمون ثم ن ك س و ا ع ل ى ر ؤ و س ه م علمت م لقد ا ه ؤ ل ا ء ي ن ط ق ق و ن ا ل أ ف ت ع ب د د و ن من ل س ا ل ل ع ل ا ي ف ع ك م ش ي ئ الاسلاميه و يضركم أ لكم ل م و تعبدون من الله ق ا ل و ا ح ر ق و ه وانصروا آ ل ه ت كنتم ك م إن ف ا ع ل ي ن ق ل ن ا يا نار كوني نار ب ر د و س ل ا م ا ع ل ى إبراهيم و أ ر ا د و ا به كيدا ف ج ع ل ن ا ه م ا ل أ ر ي ن م و س و ي ه النابلسي ل ل ع ا م ي و و ن ا ه إ ح ا ق و ع ق و ب ن ا ف للعلوم ة و ك ج الاسلاميه ن ه أئمة د و وأوحينا ن بأمرنا و إ اسماء ل ل ص الله الحسنى و ع ا القرية النابلسي ت ي ل ل ع ن و م ا ن ل ا س ل ا م ت ن ا إنه م ن ا ل ص الله ح ي ن ن و ا نادى من ق ب ل ف ا س ت ج ب ن ا له فاستجبنا له فنجيناه و أ م ل ه من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا إ ن ه م كانوا قوم سوء ف أ و ر ق ن ا ه م أ ج م ع ي ن و د ا و د وسليمان إ ذ يحكمان في الحرب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 وعلمناه صنعه ر ب و س لكم لتحصنكم من ب أ س ك م فهل أ ن ت م شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري ب أ م ر ه إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 إ ن ه م من الصالحين وظنوا إ ذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليهم فنادى في الظلمات ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك شركه الهدى شركه دعويه ا غير ن و ك ي ا نادى إذ ربحيه ذات ذ ر ن ف م د م و ن اجتماعي ن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 كل إلينا ا ر ج ع و ن فمن ي ع م من ل ا ل ص ا ا ل ح ت وهو م م ؤ ن ف ل ا كفران ل س ع ي ن وإن ناده ل ا ت ب و ن و ح ر ا م ع ل ى قرية أ ه ل ن ا ه ه ا أ ن م لا ي ر ج ع و ن حتى ه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 يا و ي ل ن ا قد ك ن ا في ف غ ل ة م ن ه ذ ا ب ل كنا ا ظ ل م ي ن إنكم وما ت ع ب د و ن م ن دون ا ل ل ل ه جهنم ه حصب جهنم أنتم ا و ا ر د س ل و ك ا ن هؤلاء شركه ا ن ؤ ل الهدى ء ما و ر شركه ل ف ي ا ا خ ل دعويه ل ه ا غير و ربحيه ذات ي م ع م و ن إن اجتماعي ل ذ ي ن س ب ل ه من ل ح س أولئك عنها موسوعه ا وهم ل ن ا و ن ل س ي ه م ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى م و س و ط ه ا ل س م ا ب ل س ي للعلوم ا ل ي ن ا س ل ا كنا ف ع ل ي ه لقد ل كتبنا ا في ز ب و ر من ب ع د ا ل ذ ك ر أ ن ا ل أ ر يرثها ض ع ب ا ا د ل ص ا ل ح و ن إن ف ي هذا للعلوم ب ا ق ع الاسلاميه ر ح ة ل ل ل ع ا م ن إنما قل موسوعه ا إ ل ه و ا ح د ف ه ل أ ن ت م م س ل م و ن فإن ت و للعلوم و ا ف ق آذنتكم ا ل ا س ل ا م ب ع ي د توعدون ما له ل ي ع موسوعه الجهر ا ل من ق ي ل م ا تكتمون وإن أدري ل ع ل ه ف ت ن ة لكم م و ت ا ع إ ل ى س ي ن ق ا ل رب ب احكم ل ح ق وربنا ا ل ر و م الاسلاميه م س ت ع ن ى م ت ص